طيبة وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين لَمَّا أَنْجَاهُمْ إِلَٰهٌ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إلى أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تعن بالأمس كذلك نفصل الآيات قوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم